أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأوثل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا, أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فَمَنِ اسْتَنْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُمْ نَفَاتُهُمْ نَذْرُهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاهَا عَلَيْكُمْ فِيمَا قَرَضِتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ فَكِتَابَ مَأْوَاهُمْ ۚ إِن تكنتم مؤمنينَ ۚ فَسَيَأتِكُمُ الْمُؤْنِنَاتُ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فانكحوهن بإذن أهلهم نواتهن أزورهن بالمعرض مقصنات غير مسافحات غير مسافحات ولا متخدة أخذان فإذا أحسن فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحشةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُقْصَنَاتِ مِنَ الْعذابِ ذلك لمن خشي العنة منكم ومن تصبروا خير لكم والله عطور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم أعوذ بالله مسترجي بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء ورماتي و قاصنتهاي و رمات عليكم و امهاتكم و بناتكم و المقصنات و ما لا يلك حرمه هاوينك لا قبو Illa المقصنات و قوال لا قوالين ك حرمي او من النساء و الذكور كها الا ما ملكت ايمانكم wa هي ميدكن نمكاي موين كتاب الله عليكم ayna kufara diyaayay dumarka noocaas ah in taas aha in aad ka tagtaan ee haram in kayhiin miday wasala quraan subhanahu wa ta'ala waaajib ka dagan marka dumarkay haram tahay ayad dadheer ay ka ayaa ha illaama mar qadaymaanu kuwa adoomada idin noqday mooyin hadii nin gaalaha qabay naag gaalaha qabay ad soo mulkiro adoon ku noqoto gabad ka soo qabsato ilaahi subhanahu wa ta'ala fii wa inna al-halal wa al isku mid mare oo oo كتاب الله aleikum فرض الله wa farad ilahi oo dufinaa weelay in aad umarka ka tagtaan idan guursaniin oo xillawala xalayalkum idinka ajligeen ma warahay dalkum in tiina la soo xay wixii ka dambeeyay oo dhan wal muxsa ah xurimad aleikum mahadkum oo banaad waq ما وراء ذلككم كون على صار شغيف كون على صار شغيف وحرام تها وحي كذب بعيد أنت بتقو بالين حالياي هنا طرفان يوم واركم فعلين على صوت طرفان محسنين حالاتهن واجلس سنة يوم غير مسافتين وكدني غير سبحانه وتعالى qalattana kuraa taan baa amwal kuburiyin awayn samay kale gusey la xalaab dhixiyaayo meherki baa la dhixiyaayo yaa kharash kale oo balan baa dhixiyaayo ninki waa kharash garoob ayaa meerkaas taa ugu horrey marka inaad soolaa adleed ay ku raajiso taa wixii intaan ومن هنا هواين كاملها فهاتوا هوا صيحة وجوره هوا مهركودي فريدة حالي امركاتي فرضوه ولا الجناحة دم بماها عليكم دوشينا كما تراضيكم به واحد اصحر على من بعد الفريدة انت على هواينت افرض اي اشعر او قدرت ايه اي واجبك هوا النقطين او سيسكدب حد ايه يكوى اصيله يكتل على المهرك انتا سنكوى حافي اما وانكوى حافي او اقوى بنان تايوه إلهي سبحانه وتعالى كو قوامنا هيئو كو دمبايي منتوا والسدى عن صور داول كده قصة ومراي فإن ضمن لكم عن شيء منه نفسا فاكلو هنيا الملي اضاي هذا سيئي عنكو ترعالو وقالاكو ترعالو وأبنا نضايكو اعفدان واسدوا وقروا ولا جناح الدم إما عليكم جوشي مغجي هداتهين فيما طراضيتم وحا يستغرع لنغتان بيه ما قاع اوو مهركي اهو اضايكو اعفدو لما انت يا وحوى يدنب للناس علوم هي الحق العايش حق القوة عكلي وكثير وجودها يقيم القوة عكلي يا وحوى إيه فروح عريس كسيج سد حلال كوجي هنا وجودنا أساسا كلاود فيما طلبيت مني واحد سكرها النقطان من بعد الفريد في في كذب انتقال جانج وسي ووقد درته إلى هنا قوة جريء كذب وهي سكرها النقطان ويقود ديسه ذنب ما هو إن الله إليه كان وقرر علیما علم بالان marku ilaahay u damarkana waxa ay in ka xarameyn marku ilaahay subxana wa taala shariicada idin soo dayay marku waxa xalaasha ilaahay idin sheegay ilaahay waa aaliim wey wax walba ilaahay og yahay subxana wa taala dadka waxa uu idin ku waajibiyay wax maslaxa idin ku jir waxa ay in ka xarameyn waxa ay maslaxa idin ku jiray tawlan gani niman ruuhan aawadin أن yinkax inuu guursado al-makhsanat haweenka caafimaadka kuwa aad ama sanad ka rawaa kuwa qabaan tan waa haween caafimaad ah deen jineysan walaa kuu jineysan laamoo gale al-mu'minat oo ilaahiya rasuulka iyo kitaab qorney samima ma xaliyantay ruuhan aawadin keriin oo gabar xoraha إنه جورس له عن فارو أودي كريم لأن ويكاح بلانت هاي حرته فلينكاح مما مركل وح يملي كذي إيمانكم متجال فين أو من فطياتكم قدومي النها المؤمنات إلهي رسولك الرميان فمن روحي ومن روس لم يصدق عن أولين أو منكم فجبع لاني لاحظ لي ياو طولا سأحرحني سنو فسأحور واسعه أنت وين هي طولاً ان سب بأموالكم باموالكم خلو او وين خرقو تشتات شراء او مهر كبخي او خارش كبلن كبخي او وكا ما هيستو طولا رسيان سيحه السنين او الهي وخ كعيديو خول هيسين ان ين تخا انو كو غورثو ريان ان ين تخا انو غورثو المقسنات المؤمنات فخاي وديده المقصنات مقسنات غوارم صناحه او عاقيفه او زينده انا قوني او المؤمنات انو غورثروي خول غارشي وينه وديين او الهي رب gursada gawar mu'minaalaha oo xarqaha sa min ma marakat saliyanka ga gursada أضرب أذن تابو علىك تابينا أذن تابو أتقين ولا خطر كبا قين لوم جلوت قين أصله سعتهول والله وإلهي بار أعلم عبدي إيمانك وإيمانك نو أو حلايا تحرتها هنا كيما بلنتها وإلهي كجعليه تناضن تاوي مرقساب درسها كسن ساجم بالي سبحانه وتعالى بعضكم بركين بني آدم كهدت من بعد بركت خلقه على وسق مال بركت ما ضانه الماء لم باتن هضنا حضور روح مميه لي وروح إلهي سبحانه وتعالى وقوله ويا هذا waa hab isku meel barakati maademo oo wad bacheeno isku meel baad kala raateeno walaalaba tii sancifahunna wa adomala gursada biiniyariin dadkii ahaadoon ka oglehid ma ninkaraale uu biiniyariin dadkii ahaad aan kooda ku gursada waaduhu na sii adomala u juroounna meher kooda bil macruuf sida adomala meherka loo siyo محسنات حاليين قوى قول سنة الثانية قدوم لها هو عفيفات هوا هي غير مسافحات وكوى زنادها غير كل حاليين وانه عفيفات هوا هي من الزنادها قانون مصافحات مسافحة زنادهم ولا متخدات اخدان وصاحبها وصيره غير كل حاليين وصاحبها مصافحات المحاية تنروحوا والبقاء اسكك حيستوى لكن تاني وقالي كلي قابل سيحوصي ارى اه اقدنش المتخذات الأخبان كانت صحيح وصحيح من سنة وقبلها الضواملاء بلقى ضياو وآتوا هنا في هن بالمعروف الشيء عرفها في السيئة سيئة اللي يقاني العصي و الضواملاء المهركة ساسة طريقية ووحى الضواملتها في السيئة من سنة حاليين الضواملاء هو عففوهم غير مصافحات الزناد غير كودة غير مصافحات غير كو الزناد غير كل حاليين ولا متخدات أخدام وصحيفة وصل غير كل حاليين فإذا أبسنا مر مارك ماركي اللي بجورسة ماركي قواجي عدون طايل اللي بجورسة وكع الجورسة ومستند مقتر فأاتوا هن فإذا أبسنا فإنه عطاين إيهلو اللي بجورسة قوني له الجورسة وعقدون تيه هديه مادان متاحشة في فعليهن وحادسوا راه قبله عطاهم الله nisbuma ala على kuu xirta wixii dushooda ahaa nistii oo min ala cadaalii ciqaabaha uu و xirta wixii ciqaabaha ee dushooda ahaa nistii baa laga rabaa haddii dil ma kala barme wa jaldad tii uu ma doon daya waligaa la هذا ka war hayd iyada kontan baa looga dhigaya oo konta looga badiyo mar dadka sida sax wax kale wuu xukun kaas oo inuu adoon guursadaa sabitaan ku usubnaaday leeman ruuxi khashiya kaab sada al anata jin oo minkum ra jinnna kamidahu goornada adoon ta guursanayta oo هذا الماء هذا الشامين كاس أضون ترى هذا الكلام هذا شق الكوميلي هذه كريهة كان كده هاي يا رجع أضون تمين كريهة حوالا يا هيدا هذا أو جيل الضد ككريهة دارين صا صاوس كماره وروحني وحوله صادت تمين كريهة هذه يقول بيجي هاي وفي الحلрон الخطان سنبيه وينها يقولت وانت اصبره وخير لكم sais from what we i said we couldn't stand the Ask our dearxyz I told them if that you harder Just tell them all better Therefore, we have fun for us They brake faster than we said These are the bodies and this is the reality That we are talking about the bodies of externs in وأن تصبره هنا الأبضاء مالك يسكده يسيانه وتكفره الثان اوه الثان اذي اذك رب الاساسي اعلم والحاق يقول عنه با خيرهم لكم انين خير بلانه واعي فخير بلانتين الثاني اشتاكيني وإلميه أبضاء النقضي اذيكو حراه المالك لاشي أبضاء ويهي وانينك الهي بلنقومين. والله هو غفور و الرحيم الهي وامدك الدنوب تلافاء وانوحار يستول يعني لم yastad'ana wadin oo min kuwidiin ka midaha taulana shaa xalama أن way aayanka xaq inuu guursado xala uma hayo aayanka xaq inuu guursado almuhsanaati almu'minaat nafsanada marka waa xurtiin tabadii muhsanaad tahay oo المؤمنات الإلهي رسول كتمئي والله إلهي بقى علموا بإيمانكم حالين ها بهم أدوان سينكم السنية ضرورة قوة من الله وما أتقلبه إلهي وانسيسة قوة أتقلبه ولماذا أدوان كان نقومي لكن هذا الخطر كبرت إسوه لمن خشل عمتها يا أدوان تهكسن تاينو وهذا خطر كأيات كل عيسى كوي والله بقى علموا بإيمانكم بعضكم من بعض وابني أدوان إلهي حكم كأهل سيوه أدوان لكن هنا هؤلاء مؤمنين وحقانا ورا شاوي مركه الديني فانكحوا هن قرسل عبدالمراء بيدن اهل هن واتو هن في وجور هن مهركو بالمعروف يسمى معروفة قصرية محصنات حال ايهن هو عصيفاء دهو صنات وعصيفاء وقبل ان جندا قانون غير مساكحات حال ايهن كوالدنا يستغيركو ولا متقداي تاخدان اكوال صاحبة وصالة غير كل fayda sanamarka kaliya gurso fayna aynaa fa hadder ti ugu horaysay oo ayan ka hal muhsanat wa xartu ka wal de harta taa de hana muhsanat aan geyn musa wa min و ادمدي فاينا قينه الديلين ميدان يولا غورسداي في فاحشه فعليهن و الحديث و الله ديدنا لين ميدان على المحصنات كو عفيف حرته اما المحصنات كن على نسكي لأن كتابة سنحكم كأسفرس ونظر المنفر يخشي العنطة كعصر الزناء ومنكم إذن كمذة وأن حفظنا الضوء ملايس كالديسان وإذا نقرسل العلمه وإذن الضوء كأنه قلن لكم والله وغفوروا لكم يريد الله إلهي وحب الدوني هنا عديا لكم إذن من وحاقة إذن عديا هنا أحكامت إذن عديا إن مسالح لنا أدوني يا آخر إذن عديا ساس الله يدوني ياهو مركزوا إذن كحرمي ذو مركزنا ع وَيَهْدِي إلهي ادنها نوعيك سنان الذين كوا يؤدون الله من قبلكم ذكي إدنكور يا صالحين تا أمبيدي إلهي يدفع لخيرك ووضع المران إلهي إدنها أن يكون أن نوعيك في تصوص ساس الله يدوني يؤد أن تاعموا إلهي كتبوا ساس والله عالم حكيم والله إلهي يريد أن يطوب روح الدنبابيو إلهي أصلا وقاطر أقبل ساس رب الله سبحانه وتعالى ويريدوا حيدونيا الذين كوي يتبعون الشهوات كوي النفط والله الشيطان كووه الجعال جعلي هاي ربئين الزاعان وزينيزتان وحيدين جعلين أنت ميرو هنا اللي حتان الحقي إلهي كتابك في دينك اللي حتان ميل اللي حشو عظيم وي. إلهي نوح الدنبابيو هنا الحقي سوصلا وقاطر وروح الدنبابيو إلهي أصلا وقاطر كان دينك سي وفضائي دين إلهي سبحانه وتعالى وفي الكوا شهوات وقور يفنان الدنيا قارنا دجورك ولا ورد ضدك الزنا تجعل أو قرون كي يحملان تجعل وحي ربنا يياه وقرن قتامه إن الزنى تطوي إذا الله ربنا بقالي سبحانه وتعالى وإلهك كفر جاتان والدين كفر جاتان والجناد كفر جاتان الحق كفر إذا الله رباني مرك إلهي سبحانه وتعالى راع هرعين والصحيح كارجاني وكاجلواني ضدك شهوات راعه والله يريد أن يطوب عليكم إله ويريدوا يريد هيدونيان الذين يتبعون الشهوات هو شهوات كرايو شيطانكا و خي قورخيو دن رايو زنيسانيو خمردا عبايو توغتو هو ددك ديليو بلادو اراي سبحان وتعالى ان واويين دينتي ناستودا كلي اه وهي رتبو سمي كو اسي هيدوليان ان تاميرو دك مومينتو انا دل حسان وحقي دينتي كلي حسان وزنيتتان وتوغا نوقتان خمر عبتان و بلاي ميلاً عظيمة لحشوا آدئات آد. أوين وحقاً أو مير كفو كنا تقتم بالدوني ومال إلهي سيد الدوني هي جيالة قوة أنها رب الله سبحانه وتعالى يدد الله إلهي وسيد الدوني أن يخفف عنكم من الدينة إذين فضيه دينة وفضي إذين الملك محق إلهي سبحانه وتعالى هو أضنتك حلاليه يلغي منه الحر كان نطني لو حاكسها لنتهي إن شهوذي راعته داني نقطوه وآخرية دون بها الدلودود او إلهي سبحانه وتعالى اتفكرت مركز صادق إلهي فائده باذن الله يريد الله أن يخفف عن قلبي بتحذيرنا انه اذا كفدت يوم بينت دي انه اذا فوديه حق إذن وحول بو ايه مثاله اللي كجتا ايله اذا حلال اي واخا سوو ديب كجيره ودا كان حرماي واصو دوان فوديت خلق الضعيف بلي الانسان كوحا إلهي صادقت بو وحول بو يريد ودين انا قلاي إلهي بإنته نغفذي إلهي بفعله حاكي الإنسان كالذاتيين ضد عفاها إلهي بإذن يطعنا سبحانه وساطره إلهي بإذن فضيه مالك الصفر قطعي لو إلي إسكاه أصفر أو لو إلي سلاة إسكاه قابي أو الله وسعى أسكوك و هذا القابل سيير ووحي على حرامتك ووكس فحصلوا للمحايته و إلهي سبحانه وتخفيقك ونوسمه يا أيها الذين آمن إلهي رسول الكتاب لا تأكلوا أموالكم ثورين بينكم تحين لكم كلا عينا حق ضربه رأك الحورا أولاه حعنوا عليه سبحانه وتعالى سباد إلا أن تكون هنا يتهيئون تجارة تجارو عن تراد السادير أو كسر بحلي أو كسر بشيء عن تراد صالئه أن ومنكم حق إنك أعطوا بايع مشترجي إن أول بواحد منك كره وقطع الروح البروح روحه كلوحي سينقاذ حتى مركز كرجالنا يسان وينو بايعي هي مشتري بايع كأراضي يستيم صواه يست هي كل عكسة وثي الله والله وين راليهم بالي سبحانة وتعال إلهي وحى وتجالا ده هي وحى لريباقة دوا فروحه سوسة حرام روحه كله حق سوحة بدب روحه وكان العكسة وهي, وهي كان رشنت وهي كان العكسة صارر ك وهي كان العكسة كاجري كان العتبة كه جاري وهي أريج وهي جيري وهي وحاص وهي سامرك الروح قال وهي سفوق عذني إلهي به نوح بيع عليه بيعه وإلهي وحلا الله البيع والحرام الربا أيه الله سبحانه وتعالى صادبك إلهي بس صادك وحلا وديك حراسة خاره عمر الربا إياه مال دراني ضاع خيانة توجيه عمر ومرك شيبان كه الراعب الله سبحانه يا أيها الذين آيسناه وإسلامك يسبربونك رفوجانك ولا سناه روعة الروعة كي يصحح رأي عدود أقال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا عن أموركم فورين بينكم دحدين بالباطل حق أنهن حولها قنونا وأليس من الروعة كرحوه يسره من حضرها إلا أن تكونا إلى حولها ضعائس تجارتنا عن تراد منكم كسوك في شيء فليان أول لبدين وحقنا كتم لا تبغى حتى قدان يستول تجارتي إلا الروعة كرجالنا يستول أبا يمشطري مرق وين ولا تقتلوا أنفسكم فإن الله كريم روحاً مؤمنك هو نفساً لي أو كره وورالك ألو كره كسوقاد بوليسه وتاع روحك كره الدين أي مؤمنك إله سبحانه وتعالى ديكي سكه حرامي هو نقن و ينقتل مؤمنا ستصرب انه شاء الله متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنهم وعدله على من عين الله يسوق دركيه كها نقن باله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا نفتاك لا فتهد أو نفطرات بسنة وأكيد ده بيجي هذا الربع كله دليل على استدلال، محد منهم بدل على ألقى استدلال، ألو نفطر استدلال بتصيب ده بالبران، نفطر المركب دليل، ألاحظ نفطر لقاعد ودي شو وحاله وإذا وحال عنط، ضبط كن عيال ضبط هو في النار وها النار، هذا هو أكيد نفطر لقاعد ودي بضبط كيا حويدي سته، ااا ديبيل، والقصة عرفت فهم بفرج الجهل كسكوك يلمت تضم قشيس وعش إياه حارنا ويخن طعيب. أبغى جا جوا نذكر حوي سنوي. أبغى جا جوا نبضخت عني ويدوي. أبغى جا جوا نضفار يبلغ عني ويدوي. نفس الريود الشيء. هذا الشيء توريس كتب فصا هو كاسواش. ويا ولا تقتلوا أنفسكم لكي نهدلين. إن الله كان بكم رحيمًا. إلهي وفقه هذه. بكم إنكم الرحيمة آية من حشو الديشريش الإمام البخاري شيء سكوري رسوله صلى الله عليه وسلم عيدا بأميره قال لك مركز الجنابه كل عليه مال هذا القوة بذن يوم ومرأي واسكدته كذلك سواء جنابه في قبوله في المنصر وقت يتساعد ذلك موستة يومين مره وسط قوي السنين مركز اسكدته كذلك وقال مركز الصورة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يرى عمر وعاصر مصاصر صلى الله عليه وسلم مركزه عيدين أخرين ونكبغي رسول كلاهي وإنه دمتون قالوا هذا سأو درتت أبو إمام نقول أنا أتجنبوه الرسول هو صلى الله عليه ولا تقتلوا أنفسكم عندنا الصغرى عن يا أيها الذين آمنوا إهدأ الصغرى إلهنا ساتويم الرسول خوافه وآله وقاصلاه موسى وحبيبهم ومن يفعل رفع السماء ذلك عدوانا وظن وحواري بعض الكلموع يا أيها الذين تقرموا لكم بينكم بالبئر إلا أن تكون ومن رفع علف السماء ذلك حوار هذا كخلعينه حق دركعونه عدوانا على xaayana ka dhaca riba kaga cunna wa dholman gardarro ay qola dadka ku cunna fa وكان dindan ذلك النار galindona naaran الله kana يصير ahay daalika naar galinta saala allah ilaahi yasiir al-mufudu oo ay xalaha dadka xaqdaran ku cun oo riba اوسيس مره هو وحانين وحنا قونه خوله روح ليه باذ عدوان ونو حتى ونيو نعي روحان نعي هي لالتن وظلم الروح قونه وهي حق دريا غدر فصوت جدا بان نسليه جري من الروح النار اورا بدك او باذ لغونه وكان الى سبحانه وتعالى هوين روح النار من جري النبي وكان ذلك على الله يصير ان روح النار لجري الله وهو فود ينتي تريبو حدث خبائر ما تنعون عنه وعلى إذن كالرابي كي سواوي نكفر عنكم وان دافئنا سيئاتكم قير هذا ذنب الواوي كفقتان أيها الله سبحانه وتعالى وعندين دافئين كي يرى وندخلكم وندخلنا مدخلا مكانه كريما ونفسه ويواجنه مكان لقرس سبحانه وتعالى عيدا. وعقوبة لنقال الحلوحا كوابت كتبا لنجا نقال اليوم كوابت مكوا انت تضباؤ رسولك انا صلى الله عليه وسلم يبقى الجبتين تنبع السبع الموضي قاس تضباؤتك هلاكتين النار تجلسة كان ورسول رسوله صلى الله عليه وسلم معكم ايضا اشرك بالله والسحر وقتل النفس المؤمنات الغافلة ويتولي يوم الزحر تضباؤت وين وأكل مع الياتين وحبا تضباؤتك كتبا قالوا مرك عبد الله بن مصحوريري مرقوب ايلدن فسيليي ذنوب تواوين كبائر تها فدبا waxay uga dhawdahay wi fadabaat inay tadaba waxay u dhaw fadabaat markaas kabaayir maxala dhaa waa dhinubta ilaahi subhanahu wa ta'ala ruha leena da'u narum balan qalay waa dhinubta ruha leena daalalay waa waa duqta ruux allee imada lacad oo qale oo ilaahay subhanahu wa ta'ala amraasulku way ku dhayisa taasa kabaa'ir la dhaaw xataa kan yaryar haddii la joogtay uu isbeddel ayaa oo kabiir oo noqonaya وندخلكم وإن جئنا مدخلا مكانا كريما قرصة ونكتن ولا تَتَمَنَّوْا حتى مين ما فضل الله إليه وثق فضله بهم ما جب بعضكم بكي على بعض من بركة كارع عيدان سلا إمام أحمديو كرمي غير الأيوريين وحيسود أستاهم السلام رضي الله عنه بع رسوله كتري محاد عي رسول وجهات كنور يودي محاد عيوا خرب برد راقد دعي دحرتها محاد عيوا شهادة دي, عيو دي, دي, عيو دي, دي نينك محاسب إلهي سبحانه وتعالى عيدا صابتها تكسو دجين ولا تتمنوها الثمانين ما تضر الله به إلهي وحو كفر دلي بعضكم بركين على بعض بركة كريو سيد جالفك وحيليهم نصيب نصيب كليهم مما اكتسبوا وحيكسبهم وهي شقيستان وخيرها وشرها أي in nasiib kulee hinoo ila ay ka wal maranay wari nisaa النصيب nasiib sawaan kuna wixireen nasiib الله من waxa shaqaysteen wasalalla allah min fadl dadka kale intaad waxa ilaahay siday damcays oo taminay taminu waxa qortamay adunba murug iyo qoma iyo walwalyo balaha oo kuddin ilaahay wax weydiiso aad sabta kusoo dabta laakin taashir aan gar kumaa sooow ilaahay subhanahu wa roolay waxaasi roolay jahsi waxa weelay ruuxa ashe 80 aad u weelay Ilaahay way jeesoo Ilaahay waa waddiiin laakiin kaas hadaa waxi 80 oo wax hadaysaa Ilaahay las ka fogaanayta wa qoomoneysa wa murugoneysa wa ka woolaysa waad helayso namar weelay uu qadaray subhaanahu wa ta'aala waxa uu ruux walba u helaya marka adiga تمنوا واحلقوا ترى ما يوحوا وخروا كالمس ولا تمنوها الثمانين ما تصبر لهم ما شيق تضل الله ولا يفضل بي ماغا بعضكم بتين على طعن الله يفضلوا سؤالك يا كفضل الله وحجه ابورك اي وكا بنيه وكا بنيه وكال بنيه وكا بنيه وكاد بنيه وكاد بنيه ودتك كاج الى سبحانه وتعالى للرجال جار ركب وحيلين نصيبن نصيب بيرينهن من مقتصى وحي كسبده وحي الركب كسبده اي نصيب كيريانو الى سبحانه وتعالى قطوا بينه كاولمرين ولي نصاين النصيب بيني مقتصب واسأل الله من فضلك الهي فضل جسديره الى الهي اول بالك سواسك كيهن وي 20 انت قد الكلو حاضر 80 ليلن الله لهيدا ان الله الهي كان راضي بكل شيء عليم الهي وح البحرين بي هي ايش saarada ka roobal masalaxadii si wax u fiican isaga Ilaahay qana suubhanahu wa ta'ala waxa tabayay inuu sharq u yahay qadalo lagu sii laa ab kharimil haydo aan ku soconay marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala weeyay inuu khaifaq wa اي الموارئ الواردان اللي بدوا الوارئ يوالا ضربون قراباده والذين كوي عقدت ايمانكم على السبب العرتان اوه اوه ورادتهين ويسكميتهين قواتها كل العرتان فاعطوهم نصيبا نصيب نصيب قرأيه ونصيب ان الله اله كان وحوه على كل شيء شهيدا اله الشيء والبقى يوحو, البق يوحو البقى وقوبجيبه ووحاذه وعوجهه ومغره اياه وارقه اياه ويوحو البعضا مالك عادنا إلا سكده حيجاي ولا راح الإسلام إنما ضحون كيبل يقولنا سخيف ورسول صلى الله عليه وسلم ركوا مدينين وحيالي وهو الرئي والسماء حكم لها لا تكث سيوح السور طران ويسووا كالمعيان وكونوا حبايس سنين قوان وحائسة أي أبقى عن قبطان لا والله أي ردة كوا صلى الله عليه وسلم مركع صور ولا راح الإسلام كباب سكده حرجيم إنت عيال كني عيال كلي السوادين مركع من سخيف كميتها ku kastaba waalay سبحانه وتعالى ta'ala jaalna wa xanu yeli mawaari qaraabo kuwa dhalan u sameeyney kuwa qaraabo la qabo dhalkii sare ayaan u yiraahday ka saw min ma faraka wax ay ka tageen ay mawaari u sameeyney al walidani wala qaraabo kuwa dhalkooda leeyo alay subhanahu wa oo اولا نستدل الجري اي رب سبحانه وتعالى وحي اسكريين شي والذين كوي عقدت اي قردي ايمانكم دارت ان الباب كوي صدارتين ان ادوارات هي او صدح ريسان او هل بعض كوي انه عاش فأتوم نصيب نصيب قوصي عبد الله بن عبد الصهيري وحاوي ان نصيحته والنصر اي وأن يوصى صدح اخر 30 سنه روحنا على اوقات وعلى نصحين اي والله يلين ايه انتضع ايه على الصين ايه ووركاسه والله يلين ايه المالمه وووركاسه مركض ديوان ايسانه وحبه الوضع دار من كرطايا وصاحبكي حولها انت هلقى سيو ابديكتة لكن ده حلقي بحلقها كوب بغضايب شاس عبد الله من عبد الله رضي الله عنه وانا سلو يجيب فاطم نصيبهم هو النصيحة والنصر والرفادة وان يوصى اليه وانو وضع داره انت لكن ده حلقي بحكم إن الله كان على كل شيء سييدا الرجال رقبه قوامون على النساء وكوتهن بدن دمركه بشاول دمركه عبد الرجال قوامون هم على النساء ساسه عليهم ان يطعن فيما امر فيما امروا رقوا ومركين قوامون تبع عقوبهم على النساء دمركه هي عمر وانا قوامكم حويد الروح الروح نروحا الى الينيهو ديليهو اد بينا يوه الهي قوه ج سبحانه وتعالى او حتى اخر لو قاوا يا هدو الى الين واحد ودينتي مصالح اللي هي الى الين واحد ما قرقو يا عبد عمره عمره هو مخاي وبما تفضل الله ياهي هو تفضل السيد في بعضهم بالقول على بعض حتى كفد بالان رقا وا جنسي معها ننكسة مروبا ننكسة هي هي وإساء فضل بلن ما لكن جنس مكرا رضي الدمار ومحافظة بلن رقع فضل بلن هو إله وكحب بديه وكعغل بديه وكوى كدين بنيه دمارك رسول صلى الله عليه وسلم ودين أيه وقشة صادر خد بان الله أكراين وحيارب بلن أن دمارك الله أكراين الله ما أكراين أمير النقدان إسلام قدم وقادر الله ما أكراه وحيارب بلن بلودين و oo و أقرأيها دمما ما دام الجلسة يقولوا إلهي كوهو يجين لبنه و أقرأوه يعني رقب إسكارة عارو الدويانه و, و هو اللوء و, و قريه هاي و أقرأيه و أقرأيه لكي يشهد تعتان و قرأيه تعتان مركب الله سبحانه وتعالى أربجان و قوامون يقول أم ربوها على النسائي بما فضل الله و إلهي و هو فضلي سبتي بعضهم على بعض البركة و البركة و فضلوا و فضلون وبما أنفقوه هي نفقين أي نفقين أيام aye umaragu yiin min amwalin ba min yenna kenn faqada ugu leh oo dharka laga rabo oo guriga laga rabo oo beelka laga rabo oo dawada laga rabo oo wax laga doonayo waa taas samay ku dhacay le waa ilaahi subhanahu wa badin wa kala xog badin wa ka karti badin wa ka adkayst badin faqada laga rabaa oo دعا وحا يقوله الشيء سينا ربيل سينا دعا وحا هو عقل نمره علم نمره إله يبقى سبحانه وتعالى كوة جديدة مرضنا ولقا مره ويناد يدو اي كبير شاوه الله اللي قوله سكتا داي تاجراته الله بيلك اللي قوله وحب اللي قوله اللي قوله درك اللي قوله هاي وحكا سلق عرّبعوه إيه وبما انفقوه وحا المرأ قوله ينفق الضمركا وإله إنو كلا فضلوه ربا يفد فدر بذينين يوما أنفقوا فقين فإن نفقين سابتين من أمال انفقوا نفقين مركز الله الدمار كوى الرمي قال له فالصالحات هوينك إلهي سبحانه وتعالى ونجعلها صالحات كي عمل قرية عقل ويستحضتها صوبانتي قانثات وقوة إلهي أضيع كد منك ولا أضيعوه حقه هو المركي إلهي اللي قصره الوارد كي دي مره منك أقلب فالصالحات هوينك صالحات كي صوبانه آل وخير كي عقلت في عنه عمل كولد في عينه إليه وحكة أغبري قانسات وقوة طيع مركو ور يسافر بجاوره مركل بدل الزوج كولد حافظات وقوة حفظ يننكم النفط هذا للغيب حالة الغيب بركنكم مقيه النفط هذه إعلامنا يس مال كيسية إعلامنا أولاد أولاده إعلامنا بما حافظ الله وإلهي حفظيه حفظه الله وإلهي حفظنا الله لكن كرو نحن وله المحفوظ ما حافظ الله تاسع واحد بصن الى اشاوت ليها و حس الى الى لما يلان كانوا مركز الله سبحانه وتعالى وحي فالصالحات وقان تاسن حافدات بالغيب حركه الغيب عمركم مقي إنك النقطه دي الى الين مالكه مالك ننت الى الين اولادك الى تمرك ولا ثمارك حوانت تخافون اتتبقيسان هن ذهن عمره هذين سومهم ان اذا كسانتاغان wayen ka iskugu yeeshaynaan أمرك qalaan waayay kuwad ka baqdaan ragyada dhidid idinka u maree ee marka ugu horaysay ciduhu nawaali subhana الله surata an-nisaa ba surada ah oo kaade qoykay aad ugu hadashaw marka uu horeeyo wacdi ilahay taasi waxa uu rahayay xishyaanka iyo ninka ina markii salaadii dheeray uu uga warram xaq uu ninku leeyahay soo wanyahay uga أشاك إذا صلت المرأة خمسها وثامت شهرها وحفلت فرجها وطاع زوجها قيل الله أدخلين من أي أبواب الجامعة الشيط سأسو الله يقول لهوي رسول الله عليه وسلم سأسو الله صلى الله عليه وسلم ما كهوانتو إنت عصا ما يسوي عشان كلا تكتب أو بيشا لصن أو تجي قليل عرس أو ننك لا ilaayuhu ku لها qiyaamada marka la tago baabka jannada ee calada badan ee sideeda ka dooni ka gal wayna fadliga ilaaha u sheeg marka caaqimo qotoo ninkeedii doowka iyo ilaahi isay uga fogaanaysaa waxa lagu aqbaye u sheeg waayee walii hadda wax ka qabay cid kale u das fa'iduun haday hawaanki inin ka madax taagan oo amirnimadii diiran او ار اوتالين ان شو اين أف... بين جزء ك ارقام ويا كبا ولا تي تخافون ان شو دهو ان هي داعي ويا او اي اسكبيريان كبا قدان سعيدهو ان وحديد وعدي جهدا حقوق قالان ويدو واجروو ان كف قات قوري ليي ملكا لاتيغناي غريغا لاتيغياو رسول كان اينو عدي صلى الله عليه وسلم كيجروو ان لا غو يدهيسامو ي ابن عباس حضرهو ما ترجمان القران ماركو فاشري وتاوي غوشي كول سيخاماي دبركاد دوويس la hadle may na ka dhagmayso jiraa may intaad ku samaynay shaaf حريري hadash hadda inta ku soo noqon way lama oo hijradihii ay wax u tarweeydo waa jirona filim baa jira meel ka jiraa waa guriga dhaxay hadda ugu sii jeesanayso la hadle may shado waxa uu doonaa meesho na ka dhagmayso waka hadda inta aad anfic weeyo labada hore wacdigi iyo hijradihi waa gara adiga ay wax kale oo labadiidan laakiin waa mid aan dhaawacaynin dhaawacana la jabinin wayna waroway oo u yeerin wayn eh labada midna u sii yeeyeen laakiin waxa arayna ku ay oo markad qoysan ay soo noqlaan nuxurinoodee iyo marxaadige kasan noqotooy talo yeesho falaad tabaqo faadinnina alleena dushooda sabiiran wadaad ku la raawday waa in ay soo noqoto in ay alaab ugu ameer tahay meesha aad uga talo wayn ogalaatooy talbina in allah gawli aan naxisay ahin deeyo iyo wey ka warnaa subhanahu wa ta'ala allahu ilahi wa ahad u hanjey kaano xooda kaliya mid ka sarreeyo haddaba laba ka ah uun nim baan hadon bartaaayo si ka ba mar oo daygisa ka soo waynta ay ugu xogbaanta ay ugu dheer tahay asaga dilay marka alay subhanahu wa taala wii ilaahay ba adigana ka sareey ilaahay ba subhanahu wa taala kaawil marka ilaahay aadigana ku iqaamayo aday marka ogalaato amarkaagi ogalaato wada kala raadin ba alay subhanahu الشقاقة بينهم أخيرا فضحوا الله أنه أتكادر ونقضة في الجبال وصدح الله وإله يلي سبحانه وننكا الصمير أي صدح وحترم وعدان فبعثوا درا حكما متحاكما ومن أهل الننكا بدكي سوى قرابته يو حاكم ومن أهلها يدح يدح يدحوه اللوانين أو من أهل الننكا كسوا القرابية يدح كسوا وعقل البدن وهل الدينها وخبرت له لا yari yari la faasixo ma aha gaadka iyo sigaarka iyo cuntayo la diray maayib laban oo haday duniyiina odayaal noqonaanay cilmi iyo aqal iyo wax garanayo masalaxa ka saleysa ayaa la diraya oo gabadha mid ka socday mid ka link ka socdaa waxa inta ka dhacay bagdadan shaqada baynimaa khilaaf si dhaxwoodo ah inuu sii haakim oo min aahle ninkee elsaha wa hakama yah haakim oo min aahle go' la dareeday doonaya islaahin hagaag ay doonayay heerka in islaahiyan uu waafaqo ilaha iyo waafajinaa iyo ilaha ku jirta marka labada go'aanka ay gaaraan oo waxaan garanay inaan kala kala furo wax kalaas ninkee aya halka ka marayso wa faritaan adbay gartan ay wahuu al-bafiriyaan inay isku ciriyaan iyada waa sidii marka Allaahu subhaanahu wa ta'aala wuxuu yiri yuuffaq al-aali biid dhahaa isku xumaalo gabadhanteed dadka la socota وهي ليست كتاب إلهي سبحانه وتعالى وسائر كتبه جماهير العلماء استاذينهم ربعا نية لا ليست جوين ويقوم هذا إذا هم وانكر خلاص ورمضان هذا إذا نسق علم وحرد وعاد هذا إذا أركان لون الصلاحاء أن يسكن ولاون العقل ونسق علمه مشاكل ولا يذهب حرده نسياتك هذا إنك جرتان الصورات وإلهي إنك واحد يمس يساز وي ويكوحوا وقوميا هذا يدي وكاسو صافي يدي لا مادي الرف دي عقل ببنان وعلم ببنان وحقارة وقرأة وخفرات له فالله بديره يا مركو رضي الله إذا كدنا وقال لا ما روح وكسوه إيه بداها دايد دونان لا مادي حاكمينته اصلاحان نيفارك اصلاحيان يوفق الله بينه إلهي بأوافجنا اصلاحي إن الله إلهي كان علمًا خبير إلهي وعلم ببنان وخبر ببنان وعبد الله أيده وحلوه قانا الحقوق العشرة طبعا حق بيكرنط أيضا وعبد الله هو حق كبد إلهي عبودك مؤمنته ورابط الكبيرة شان إلهي شركها وصمين وبالوالدين إحسان وحسن وحسن صني بالوالدين إحسانا إحسان صميم لوالد باخر نور وبذل لو سال لوك العريال لوك الحبدين وبذل قربة إحسان صميم والمساهمة عوانة إحسان صميم والمساكين والجارد القربة درب كودة qaraabo qulaa ah ihsaano samee wal jaal jooni dirshi haga qaraabo nimada kaaga soo ga qaraabo qulaa ah laakin waa islaam ka ihsaano samee waa saahiibil jooni ihsaano samee ki dinc aad in qaraabo saahiibay oo fasiraad dawna lagu fasiraa waa haweentaad waa sax كاردغان صاحبك تينا كوريجو كتاب اسمع عشتان انت مزيك هو فلدان وك وصاحب الجنب كعز حفيته النقطتين وصفر كولا غشين وكاسو راهشات كود جرتان اسكنه صاحب كان احسان سمي مصاحب وبنفسه مصافر احسان سمي مصاركه لا يامن صاحب قدما وامرك الايمان اكو مين يمكن يكرين او دومه حق إن الله اله لا يحب مجالا من رحم مجالا كان على المختار فخورا مختار ciir baan فخورا baan badan ilaahay سبحانه وتعالى روح ruux annu asa majjale wa safara alaykum anta dadka iska kibrin ilaahay into qawaas iyo faqara baan iska kibrinayaa san ka tagay ilaahay into qurux iyo dadkan quluu haydo ilaahay into qabiil badan ka daryow iska san tagay ilaahay into wax ka dhayow dadka oo dhan u maraynaa inay yihiin iyo daqti iyo quraan iyo isaguna maroodi iska dhiga is is والله سبحانه وتعالى يقول في الويدات كأوفظان رعاوشة إلها إلا الله رحمت كان كبير كبدون يا كم فان كبدون الذين قوي جلاه مجدعروا يبخلون بالخير يجي واحد إلهي, الهي سيدي لب ويأمرون ويأمر يان الناس ضلك بالبخ أنت يا أبو بعد لا تنازك على إلهي إنه ورحو الله إيش حلي على قبل جلاه أسعار تكربه وكعده أبارة ووكاسو سيجارة دي يصير بنا لقمة هرو ساخيدات وَيَبْتَمُونَ قَرِنَيِّ مَا أَطَاهُمُ اللَّهُ إلهي وحسي يوم من فضلها وإلهي سيوم من فضل جيسا وليلات جيسا أيه قرصاني يوم وعلمك وعرقه وروح, وروح لدي رهاية ويوم لدي أسع علم هاي وعلمك وبهر هاي كقرصاني أيه سبحانه وحسي كإلهي مجعر واعتدنا للكافرين عذابا مهينة قال عذاب دليون والذين ينفقون أموالهم رأى الناس ولا يؤمنون بالله ولا يبقى. والذين هو إلهي نصر سبحانه وتعالى الجعلين إن الله لا يحب من كان مختارا صخورا الذين يبخلون هو إلهي الجعلين بخيل كإلهي وكفؤ يسمحانه وتعالى هو إن الله يحب عطفناه والذين هو إلهي مجعل ينفقون بحني أموالهم صورها فرأى الناس تفقاركم هؤلاء السنة هو مسعود الصيح محو أراميل وحسي، محو المسافر وحسي، محو ض وح وحسي، سأصل بهنا اليوم. إلى ها نقول لوات أجرت في الجيش رهاس الطيامر كونه وتمض بهناك. في أعن الناس ترفع قاركم لا يوب بهناك، ولا يؤمنون. ما رموا اسمه بالله إلهي ولا باليوم الآخر. آخرنا ما رموا إلهينا ما رموا. ومن هو يكون هو حارق؟ الشيطان والشيطان لو استاء قرينا صحيح، فصأ وحاح ماضي قرينا صحيح وحاح وهم يروح شيطان صحيح كنو عصى شيطان بالصاحيب اوليسو وغخافريو تروح الى الله سبحانه وتعالى وهشي شيطان ولا صاحيبه لا صاحيبهو بساء قرين الشيطان كا اوغخن روح كولاه وما عليه محب الصلاه و ايار محب الصلاه لو امنو بالله دايلي رامييا بالله بان قدرين سبحانه وتعالى وما عليه محب الصلاه هانلا ما حيري يا محا ديه لو عمانو عبد يضمن لله بالله اله اي يوم الاخر او وان تقو اي بخلن رزقهم الله بالله ولا كل وكان الله بالله وتعالى الدين بيجعل علم دتك نوعه الله ويقن الى سبحانه وتعالى علم له الى يهررمانيا وجزين يوم ان الله اله لا يدلي مظلم يوم ما وي فيه روحي مثل ذره لروح لكا والقران جاتن او يرب اما عرده غانت قلالن كسور رعده لمده ولا لو فسريد وأنت على ميزانه متصلق وميزانه ذر وح الميزانه إلى يروح مكة قريبه مويسيوم وانتك هذا ضيف هاي مصاردة ريه حسنات نضي حسنات هاي يا خير يوضاعيته إليه وقول الله ويه مصاردة هذا لاك إليه وقول الله ويوتي وسينا يا ملة الدنيا أكتس وروحه ليه وح أنت على جوه حسناته أجر عظيمه فكيف حالهم حال فرسان مقنا يضط إذا جئنا مكان غنمان من كل أمة بشهيدة مكو مرخات فري ووجينا عن كلنا بك عذيك فسولك إلهي وعلى على هؤلاء قوة ومدها شهيدة على مرخاتك وهو صلى الله عليه وسلم عدل الله صلى الله عليه وسلم ورية حديثة نمو البخاريسي سكوري مالي مجيري واغرع علي القرآن سورة نسابا بالله ملكا هل كان مري أي رسول كيبي حسبك الآن هل كان كجوج وين في المسائن به في دولك أي قوية اللي انت كده لن يسيب دولك ويسي وضمده أيها رسول صلى الله عليه وسلم فكيف سيكون حالك النقني إذا جئنا مركا كان من كل أمة بشهيد من مقاطقه او جئنا أنه كان بك عدد النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء كوان كنجوا ومد الله شهيدا وقت مقاطقه يوم أيض الذين كفروا كوي وعصوا الرسول رسولك عاسي لو سوى إلا لصموا بهم بيق على الأرض دلك وقل إن الله قدقوا إلهي وحرمنا وقلوا يا ساسي التمنى إبو أليس يا ليتني كنت الترابس إلا إدك الكشك دلك إن الله قدقوا أي جعلانا يهون ولا يستمون الله حديثا إلهي نور حديث كقر إمه وعيسى وعي سميان أو يجر إلهي كقر إمه دي يأبقى وضيب على الدوارة من أجل قعمية مرور بحضل يا أيها الذين آمنوا إلهي رسولك دكتور معي لا تقربوا هود وعنى الصلاة والحال أنتم صقار أدم ورجل سنتين حتى تعرفوا نكت كل ما تقولون أحد ليذه وراء الجنوب إذا كنت جنبا قبل هود وعنى إلا عبر السبيل إذا مسافرتهن أوبيع الويدان أومركا أتيم تنمو حتى تقتلن تقطع إنسان هود وعنى صلاة إلى ذروة مسافر وهي بيماهاير من هو سمين صلاة مشكلة تجمعه ثيام وياو وإن كنتم هتاكين مرضى حوحا ونسنوا الجفن أو على صفارهم سفر دشاداتين أو جاءوا يماد أحد من روح منكم إن كان يكملها من الغاية لهذه السحركة يماد أو لمستم قاد جماعذان لم تكن اتها وشمها سلوة عبدالله من عباس ويلي حقها حضرت جماعذان النساء فلم تجدوا أيضا هل الماء عن بيك فتيمموا قصده سعيدا عن روح طيبا وطاهر هو ونجاسهين فمسحوكم صحى بوجوهكم يو رسول كان على ايديه نوع عذية وعلى علاه هذا بقبيس والجناب قبته يهذويسن مركز يوم رسو وانت على علاه يوجج بس ما لقى مرمج فمسحوا بوجوهكم صح على ايديكم إن الله كان عفوا غفورا إليه hadana من دونه تدافع حضنا نحريستوي سبحانه تعالى عفوه إليه إذا إنك عفوه إذا ندافع هذا محيك زودك تي حريم نبي طارب ردي له عنده سيج وحياة. كمِرة هاي خمرها تطور خي صامر طويل. وصلت بغراب حك ku إلى إنه يجي وح كجرا نعشي إيه أتم وأتم أكبر يجي مصر. مركنا وقرنا على رب يلاه عن باردة كثرة الجي سو خمر عب لحرابه. مركس قريه الخفرون أخريه مركس توحير قريه الخفير لا عبد مث. وأنتم وأنتم عبدون ما نعبد ونحن نعبد ما تعبد صاص أيه لأن هو وريسي هاي ilaa subhanahu wa ta'ala haydan suudhi idinku oo khamreysan oo sarakasan salaad tkina wa alay subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu laqrawi salata u dhawaneen wa antum sukaara idinku oo بيمهيسي جنوا كقول الله علي تواتسكت وكان يسألك حتى يوم الثول ولا جنوا إنها تقول إلا عابري سعين المصابين وبيويدن حتى تغسل أنت ثقب السنجاب وإن كنت مهدد في مربع واحد نص على السفر والجنت هاي أو بيه وهذا الطاعه وحتكبر قيس الحنون كأنه كقول بتو إن عطين ماتو إن بواقي كقول لعن إله الدين سبب فريق قبوق قل تربلا بعجلة هوان تالي واجمع علي, علي وكبريات قل يستمايسن نحن أهل ربنا بجوار دوان الشهداء عبد الله أما أم حنوب بقى البركة إلي كوسى لعله كوسى أتقاطه أن باقى الله إلى يبكف الأدب بيها أساس كذا يوم يسويه يمكنه مرضا واساس معنف أو على سفر يسافر برجل بي ووي أو جاء حد من دايين ومنكم ينكر كم إعمال غاية السحار وكين أوين اللي جوا أو رمطان مرسى مرتضى مرتبه وتركته أنت صرنا بترمي استانة فلم بيود ويدن فطعام مر. وقستسعيدا عرو طيبا وطاهرا فمسوحود وجوهكم يواجدكم كمسوحا إن الله كان عفوهن الله على متالمية لنا وقيدوا بإله المحوذ إلي الذين كووا يغطوا نصيبا لسيميل الكتاب كووا الكتاب نصيب يشترون هنا إبسانة سوموهن أبضل عالة البعض النمض أنت إلهي الدينة كتبت أن يحقي إلهي نقونا أيام وبعضي ذي راعيان ونرتي آده يجنبت أن يحقي ويريدونه وحيدهن ين أنطى بالله السميع العليم يمكنه وضعه جرم مثلاً سئوا جرمرين يهوه الحق بين وتعالى والله فيلاه أعلمك بعديكم علو جن سبحانه وتعالى يا علو وتعال. الله يا إن رشعيكوا يكوا سعروذنا الله سبحانه وتعالى والله فيلاه يبا أعلمك بعديكم صادف بالله الشجري وإن بان كتابك سائله وكين رشعيك وكاف بالله وليه تروح إلهي كحر إله ilaahiba إلهي ku xiran isaga ku tirsan isaga kali خير khayr ka yaan إلهي iyo ilaalin ilaahiba ka إن ugu kalow in uu umurtiisa tawali oo ilaali ilaahiba ku filan cadawiisha ka ka feeq wa ka إلهي billaahil nasiira fuu ilaahi guud diiskaalna ilaahiba ugu filan way riil wii ilaahi kaliya وحدها ترسل اليوم وحدها يساتيه إلهي سبحانه وتعالى قبو في رمضه عليه سبحانه وكفاء بالله النصير من الذين قوى وحاكمت من الذين قوى لهادو يهود يوبي يحرقون الكلمة كلمة إلهي أي بدل أياني عن موادعه ماشي إلهي سعوه وقتر قلبه يوم ويقولون حيليين تصرد كلهين الله عليه وسلم سمعنا وانمقى هذا الكهاجر وعصينا الكوادي منه لكن قادم إنه شابه وسمع نمقل غير مسمعين هذا قالوا مغرق سأصل رسول بكلهم وأليسوا معه غير مسمعين وحدها المغرق قالوا والله قف سلاما وصغير مغل غير مسمعين غير مسمعين هذا قالوا مغرق أنا قال نمقل غيري هذا قالوا مغرق أنا راعنا وكان صرف في بقرة صمر يو دشوا على طول قانا لكن أحد عريله نبكوا مرها استجوه إيراري وحبا كور سأصل وتعنا فاسلين بعالي سبحانه وتعالى لين ليحنا أي سيدا يقولين هذا الك بسنة عرب قادئ أي الليحنا يام وتعنا في الدورتان في الدنيا نروح رسولك الدور الدين تودري بحصلك الدورين وهذا ك كل سنة يانو السلام عليكم إنه بي أستان عليكم طيب ذهب بي أقدر السلام عليكم ليه راحنا إلا عربته سيئوية قانا وهذا الفعنكت هو إلاري أو وكاسو إكره هدي قدك ديك وهذا المعان لكن يأعيب أول جديده واسمع بإله إيان من مقل غير مسمع هذه الغوام مقلية أما وحبها المقل ينمقل وراحنا فاس إليه وعيره من حيث سيئوية لين لين بعد سنة تنعرض قوضة أي كل سنة إيان وحي حقها وضعنا يدورتان بيسئوية في الدين أي الدور هل في ولو أنهم يو قالوا هديه لنا سنعنا وأن مقل هذا الكار وأطعنا وأن ندع وسمعنا المقر وأنظرنا النوكادي والنوكر وحقا يصير عن ما نقالنا إنها هدجذين وطبعا هذا الكار شفنا قل خير من, من الله من قل وعوض ساس أطع سناله ولكن سامن قانوني لعنه الله إلهي بالعيب كفرين بساب كفرين قال نمط وصبت بله كل عظ فليؤمنون إلا قيام وحير مين مرة يوم قام بيد من رميه انتى رومي انتي كل دمين اي اذا ان كنتم هو ترى فلا يمل الا قيل الا ايمانا قريرا اما قيل ما يمون تقول للاهي مرومين يا ايها الذين اوتوا الكتاب ور كتابك الذي تلييه امنوا به بما كتابك نزلنا انسود بالجنه مصدقا حالويه مرومين لما معكم قالين فهدتان من قبل عن نفس وركدكذبه الهي الى كتابك يا رسولك الرومين من قبل عن نفس انت من ترون مصن وجوها وجيال و أن وج و على البار ح الد ان أن وج هل كان ق كس الصار اوند أن محن وولله الر تتكون عليه سبحانه وتعاال من طببل عن انتنا المحين ت ووجها و فنل أن ك ن على البارية الد القلاب أو الأانه منتنا الع كمانا صور العري أصح الص قوسب غغار ص الله مفعولة. وَكَانَ kana أَمْرُ اللَّهِ إِلَهِ ilaahi amarkiisa mafruulan midka iyo ilaahi sa waa u fowdahay ee wajiga halkana oo halka ka dhig ilaahi subhaanahu wa ta'aala waa u fowdahay amarkay ilaahi waa mid fulay weeyo ثم بكى سو لو غنته مشاكلهم قادر روحها ده خمره عبد وكل من ده روح زينته روح روح روح روح عديلون و هو كوسغن يمشى حدو الهي دونا وي عقا لكن روح غنته سوا مشريقه الهي ما دافس هنا و دعى هو يطل ما دون ذلك لما يش وما يشروط يوشك بالله إلهي الشرك وصنايع فقد ترى و ابورتي اثمن دنبي عليما اروين الم ترى ميد الروي النبي الهي الذين قوي انفسهم نفطه بل الله با يشاور روح ودن روح ودن الهي با يذكي الطاهرة من يشاو الروح ودون الهي با طاهرة وفجيه يا عمل صالحه ايه ايمان صدقه تاس الروح قد طاهرة الهي ودونه لكن الواتف الواتف عنا هذا محيكوطره الهي اكتسان هذا كفعنا هذا المحيكوطره هلم تلم ياذا يغين الى الذين كو يذكونا المالي والطاهرة يأنفسهم بل اما انت اضئية طهيرتان كامنصر ضهير ومطر تا الله اله يبقى يذكر طهيرا ما يشار ولا يظلمون ضدك اللقاء مضل من الموثين فتيلا قدر فتيل فتيلك وماشى الجيحان تميرتا حبك كجرون فتيلك كاسرنا انت ان لك روحة السماية الهي سبحانه وتعالى كمضل من الموثين انظر بيه كيف السدى يفترون على الله الهي الهي ايو ابونا الكذببان وكفاد به وحقفه بين أبوه كسا إثمن مبين الدين بعد الدين الدين بكره الصوين لا إلى إلى يوم كبرنا وستان مبين دين بأينارك جل أن كسا وقف لان جارد يهود على مسلم يادن لقي الذين كوي وطول السين مصيبة المصيبة لجسِم يا كتاب الكتاب يومين إير وما ينسمو بيلجبت سحر كي وطاع قوت الشيطان ما رضي الله عن صلاة كوفة سير بيلجبت وسحر كي قوت الشيطان ويا قولنا الى اليه سموغ للذين كوة كَفَرُوا كفار قريش حاول اي كوا أَيَّ قريش اي مِنَ كهونسن من الذين كوي عمل لا يرسيل حاجه وضت قالوا قريش اوغينا قالوا مشركين اي و الله لو روحه مسلان لو قال ما يسو حمون سو فروح الى ايثوي حدو دوي سيليمس فروح الىه نار تجلي فجنغري هليمس روح الىه بادي روحانو يليمس اله سبحانه وتعالى حين حمون يو حين وفج اله سبحانه وتعالى قواس حين ولد علم ايلي انه اوت نسيام غله حدان وكوا ددك كو تبي سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إنه بلا خير في قوافل أولئك لعنهم الله ومن رآه يلعن الله إلهه الله عز وجل لن تجد له نصرة أم لهم وحيه نسيب من المل إله ملكه سميع حكيم قافلنا وقت الناس صدد كثيما يان ميان نقيرا نقيض صنوع ثمر ثيور ومشى عدوما إرباد لقومه ثمرت دش علىه مشى يكدر العصمت في يوم باركين إرباد أنت إن لك ده تصين مهيا المياه إلهي بمحين سبحانه دي روح ما هذا من اللي لك هذه ملكك الله سين الله لذي لك قدونتان هنويا قدونتان عفارصيا قدونتان أوراصيا قدونتان دينسيا هذه أملهم مورحين نصيون نيكو ينملك إلهي ملك جيس يواحد إلهي هاي صو الدين ته إيمانك خيرك نيك كل ين أن من نوالها نيك واحد كل يهم أو في يوم وقت يلا يتونا مسنيان هذا إلهان اللهين مواله الناس النقيرة أم يحسدونه بل يحسدون وحك العرب قادم ما هي يحسدونه ويحسد يان الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عرب صيادةك إله رسوله صالح يحسد يان عودي رسول ورض كميه واحد زيابو الله سبحانه وتعالى على ما أطاعوا الله وإلهه وسأله من فضله نامضي إيه السالفة إيه إسلام كنيه إنه إلهه إيه كد وياه ضلكسي مساصي ضرسة درح السياق الدين تودي له فقال أعطينا وانسن على إبراهيم وإبراهيم لفتيش الكتاب إيه والحكمة نومنه وعطيناه وانسن ملكا عظيما سيدا نبي الله سليمان يعبد أول من تبيته وليه نبيه هو كده يعني ملك نبي سليمان ديسان صلى الله عليه وسلم أعفرتي أدونك دن بقر نبقر تقولنك طيبه كميده هاو أم يحسدونه بل يحسدون الناس ومؤمنين توي رسول بيحس ديان على ما آتهم الله وحو إلهي الشيء ومن فضله إيمان كأيو رسول لماذا أيو حق وإلهي الشيء سبحانه وتعالى بيكو فَقَدْ آتَيْنَا على إبراهيم إبراهيم يردك يسوع بريدي سو خمسة من الكتابة والحكمة النبويين وعطينا ملكا بنت النبي قريش عديم الوعي فمن هو حكمي ويهود من مت هو يراد آمن به إلهك الرميس مهانا وتعالى رسولك الرميس والله ومن هو حكمي من رفض سد كجسدي إن الذين aayada hanagadiide oo ku koray sauba dimdabban muslim grintona nar nar kullawa markaso noo dejay islaato guwato jirudum hal godu bedelnaa oo bedelinaa jirudan oo ki gubtaan ahay harag ku smaahaynaa dalugina nar keenantooda atan laga dhageeyay ruuxa ku bislayn baaduma haragish ku dhamaayay inta daqiiqado inta oo baabo ilaahay subhana wa ta'ala hore ay من عسبا لو بدلياه ولي جينا دوام هاي هي وحاسر ولي كدحجرياه وحاسر روح الى سبحانه وتعالى عاشت وغيسوي إن الذين كفروا بآياتنا سوف ما مسلمين جرندونا النار كلما نضجت مر كته اي غبته جلودهم حر غول بدلناهم ونبدلنا ان حر جلودهم من كبدلنا كي غفته غيره اوكي غتان هي ويليه دول علاث شيء على فور دميا صلى الله عليه وسلم وتعالى ما هم ماريه الله ويبليه كن صنيع لواكن صنيع هل ملين صنيع أنا يوحك كده حجلا يهوه وليه أبد أبدا الأبدي ليذو قل على إن الله كان عزيزا إلى يهوه غير بهو أو عده على أساس أوجب له حكمنا إليه كم كفوا وما كوسأ أوجب لي كوي عاصي لما حكوا هالبناء والصلاة هاي سال الله سبحانه وتعالى والذين إلهي يا رسولك يا كتابك يا خليجنا لو إما أن يكون رمي وعمل الصالحات أعماش ونكسنها قدر الإيمان سندخلهم ونقرن جنات من جريان التجري أي سعاف من تعته هسا انهار وبيعرف خارج دينه فيها وكرهيا أبدا قريب قوة ضمة يا كوا إله يكرس في غير سير كوا إله ينجرم الله سبحانه وتعالى كوا إله كورمائه كلما نجد إن اله ينجرم يئي وضلا إله يتوثغ ويثوي كوا سيد الروابياء إله يعور أنت على رمطان خيرين يرسل أوجرين أي نار وذيل مرا الله سبحانه وتعالى وعدلا يا إيمانك يسقى يا عامل الصالح هذا كوفد الله سبحانه وتعالى فضلهم والذين أمروا وعملوا الصالح سندخلهم جنات تجري من تحت يالنار خارجنا فيها أبدا كوا صنات غوار ينبيون الجناح غوار الله محيين فيها الجناح لحياة الزوج حوين بيكله مطهرة الله طهري وح وقرا البؤة دونكن حوين كل ويا قانه حيث لغات طهريه وعندوس لغات طهريه وخاري لغات طهريه وصحاح لغات طهريه وح والبؤة حماية ولا لغات طهريه wa nadkhiluhum manjiyan adallan harra zalayan joogta hawii haran wadi gidan maneel hal jeer oo gela janada kamidaha ay ruuxa gaaydka ugu dheereeyo wa tabaqal sana socon من wiil soo ku isagoo aad u dheereeyay mana gooyay nadkhiruhum billan dalilan har haddana qabow oo ku dhabayo qabowgan marka qabowgan jira oo kalma ah way waaraaxa kale kale لهم فيها ازواج مطهرة وهو ينكى ازوان كاللوية قانور لنبيك الضغيري وهو عراشة وجود جروا كاذي ايا السحراء ايا ديك ايا حايد ايا ملو عن لوف ملو حتى او حاكم الله وعصد الملو ونسلهم دلا ضليلا والله اعلم